التوراة تحدث اليهود عن غزوة بدر تسلل اليهود نحو مدن الجزيرة العربية المشهورة بالنخيل تسللوا يحلمون بلقاء نبي سيظهر بين جبال فاران بمكة ثم يضطهده قومه فيهاجر نحو مدينة ذات نخل أمرتهم التوراة بملاقاته ونصرته فتقاطروا نحو تبوك ويثرب وهجر وخيبر وفدك وغيرهن من مدن النخيل لم يسكنوا مكة لأنه سيهرب منها وتمر القرون ويظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويضطهده قومه فيهاجر إلى يثرب فيتأكد اليهود أنه هو لكنهم عنصريون صدموا لأنه ليس من قبيلة إسرائيل يعقوب ابن إسحاق بل من نسل عمهم إسماعيل لم تقف عنصريتهم على النبوة فقط بل تجاوزتها إلى العقيدة فهم يرون أن الله رب لليهود فقط أما بقية البشر فكالبهائم قد تبرأ الله منهم غل اليهود والنصارى في تعظيم إسرائيل حتى جعلوا له مرتبة فوق الله فكتابهم المقدس يقول إن الله عز وجل تصارع مع يعقوب ففاز يعقوب ولذا لقبه الله بإسرائيل لأنه قاهر البشر وخالق البشر لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بخرافات يهود بل عاملهم بلطف إن أتوه رحب بهم وأجاب عن أسئلتهم وإن أظهروا تكذيبا تركهم وشأنهم أما هم فينتظرون نبوءة التوراة الكبرى التي حذفوا منها اسم محمد نبوءة تقول وحي في الوعر في بلاد العرب فبيت في صحراء العرب يا قوافل الدانيين وهاتوا ماءً للعطشان يا سكان تيماء واستقبلوا الهارب الجائع بالخبز لأنهم هاربون من السيوف والأقواس المشدودة وويلات الحرب قال الرب بعد سنة يفنى كل مجد عدنان ولا يبقى من أصحاب الأقواس من جبابرة بني عدنان غير القليل عبارات تصف الهجرة ومعركة بدرة ونهاية جبابرة العرب كأبي جهل لكن اليهود قوم به كما وصفهم حاخامهم السابق عبد الله بن سلام اجتمع كبار قبائلهم قريضة والنضير وقينقاع اجتمعوا بعد بدر مؤكدين أن محمدا هو النبي المنتظر لكن لأنه ليس يهوديا فقد قرروا الحرب عليه وعلى دولته والتحالف مع من يعاديه فكان منهم من بدأ يعمل سرا كحيي بن أخطب ومنهم من جاهر وأعلن وسافر هنا وهناك يقول الشعر ويحرض الوثنيين وبما أن هؤلاء اليهود مواطنون في دولة الإسلام لكنهم يحرضون الأجنبي على دولتهم العادلة فما هو القرار الذي سيتخذه القائد تجاههم؟